ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مؤاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما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 ہوں پو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 مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعزل الكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَنْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي بَطَرِكُمْ إِنْ قَوْمٌ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَلْبُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَغْزُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَغْزُونَ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 واستغفر الله إن الله كان غفورا رقيما وَلَا تجادل عن الذين يقتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوان نتيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبجتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها ها ها أولئك جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم مَن يَكُن عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَنَوْ يُضِلَّ النَّفْسَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِب بِمَسَن فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يكسب غطيئة ثم به بريئا فقد احتمل بهتانا و می یس مو می بھی بریت مچن و